موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واتموا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجن مسمى فاكتبوه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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمن الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنا الا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها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 فَلَمْ تَجِدُوا كاتباً فِرْهانٌ مَقْبُوضاً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُها فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنذن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل وعفو عنا, عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين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 والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم فِي الأرحام كيف يَشَاءُ لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتان فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين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 الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا منا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا شهد الله لا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالقسط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 فإن حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والامين ااسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 الم تر ان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل ان لاهم الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ونيام دون المؤمنين وما فعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقوا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض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 وليس ذكرك كالأوثام وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا, حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا واتق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب لِي لي من لدوك ذريه طيبة إِنَّكَ سَمِيعُ سميع الدعاء فنادته وَهُوَ وهو قائم يصلي في المحراب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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاك وَطَهَّرَكِ واصطفاك عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أنباء الغيب نوحيه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 الحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني سرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم.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 خَلَقَهُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ كُونْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَنَا وَابْنَكُمْ أَنَا فَقُلْ تعالوا ندع ابنانا وابناكم ونساؤنا ونساءكم ونساؤنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبته فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق